و ما الله من السماء للرزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَفْئِدَةٌ لَّا تَعْقِلُ يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ عَلَى الْع setنِ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا 121-ما كسبوا شيئا ولا ما, ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 122-هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز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 بيجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أزاء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينة من الأمم فما اختلقو إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي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 لا يعلمون إنهم لن يغنون عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جت السيئات السئات أن يجعلهم كالذين أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفر اي تمن اتخذ الهه هو هواه أفرأيت من اتخذ الهه هو هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة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 Onlara Allah'ın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 اذي يقسر <تصفيق> المبطلون وترى كل امه جاءت كل امه تدعى الى كتابها اليوم ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انك كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتاب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 ولا لهم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا لهم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وله الكبرياء في السماوات ve al-ardı ve O